الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ قَلَّ قُسْبَعَ سَمَاوَاتٍ طِبَقًا مَا تَرَى فِي خَرْقٍ وَحَمَانٍ مِنْ تَفَاوُتِ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى ثُمَّ لا يُدعِي البصر كَرَّتَهِ لِيَوْقَلِبَ إلَيْكَ البصر خاسِئٌ وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاء الدُّنْيَا بمصابيح وجعلناها رجوما وجعلناها للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير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 وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ جَهِّرُوا بِهِ إِنَّهُ عَدِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من, من رزقه وإليه النشور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 ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينفركم من دون الرحمن إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في اعتوي ونفور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 وجوه الذين كَفَرُوا فتنسيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَ نِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا إِنْ أَهْلَكَ نِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ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 يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم